السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلام تلقال بذاته الكريمه وبعد فالله أسأل أن ينفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا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 وجسدنا على البلاء يصابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعه في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسالك ربنا السطره في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك السطره في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك السطره في الدنيا والاخره امين امين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى اله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون في المحاضرة السابقة شرعنا في الحديث عن ثاني صور جزء عام ألا وهي سوره نازعات وحدثناكم في المحاضرة السابقة عن البطاقة الشخصية لهذه السوره الكريمه ثم عن علاقه هذه السوره بالسوره السابقه وهي سوره النبأ ثم شرعنا في الحديث عن تفسير اول ايات هذه السوره الكريمه وقلت لكم انها قد جاءت تاكيدا لقضيه البعث والتي تناولتها السوره السابقه سوره النبأ حيث بين الله سبحانه وتعالى انكار المنكرين من المشركين لقضيه البعث فاستفتحت هذه السوره الكريمه بقسم يؤكد الله سبحانه وتعالى فيه ان الساعه اتيه واننا مبعوثون واستخدم في قسمه أن أقسم بالملائكة وحدد في البداية صنفا من هؤلاء الملائكة وهم الذين يقبضون أرواح البشر سواء كانوا كافرين أو كانوا مؤمنين وبالطبع هذا القسم يخدم السياق حيث يبين أنه لاك ملائكة تقبض الأرواح مأمورة من الله سبحانه وتعالى تشدد على الكافر الذي كفر بربه وأنكر القيامة بما فيها وتيسر على أهل الإيمان ونسأل الله أن نكون منهم فجاءت السورة مبدوئة بواو القسم والمقسم به في بداية هذه السورة والنازعات غرقة وقلت لكم إن الراجح في تفسيرها أن هم الملائكة وأقسم بالنازعات أي الذين ينزعون أرواح أهل الكفر المنكرين للبعث والنزع كما قلت لكم في المحاضرة السابقة هو الجذب بشدة وقوة وقد بينا من خلال حديث طويل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه بعض أصحاب السنن في مقدمتهم أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الكافر تنتزع روحه من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلول وبينا هذه القضية في المحاضرة السابقة بجلاء وقلنا إن روح الكافر تتفرق في جسده بعد أن عاينت الحق وأدرك صاحبها أنه هالك لا محالة وأنه ضيع عمره في أن يكذب حقا هو يعينه الآن فبالطبع روحه لا تقر ولا تصر بالخروج لأنه يعلم أنه إلى جهنم لا محالة ومن هنا تتفرق الروح في الجسد فينتزعها ملك الموت نزعا شديدا نسال الله لنا ولكم السلامه ولذلك جاء الوصف في بدايه هذه السوره الكريمه والنازعات غرقه فشبه الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكه الذين ينزعون روح الكافر بهذا الرامي للسهاب الذي يغرق في جذب السهم حتى ينطلق انطلاقه قوية فكما يشد السهم بقوة فهكذا تنتزع روح الكافر وتشد بقوة ثم جاءت الآية الثانية والنازعات غرقة فجاء قول الله تعالى والناشطات ناشطة إيش معنى الناشطات ناشطة طب عرفنا النازعات غرقة ان الملائكه التي تنزع ارواح الكفار بشده كلام السهم الذي يغرق في شده ويلذبه بقوه طيب ايه بقى والناشطات ناشطة بعض اهل التفسير ايضا الكلام ما زال عن الملائكه وهذه اوصاف للملائكه نازعات تنزع ارواح الكفار طيب ايه معنى بقى والناشطات بتعمل ايه يعني يعني ايه بقى فقالوا النشط هو والإخراج والاخراج البعض بيقول هذا الاعاده والاخراج ومعنى هذا اننا ما زلنا مع الكافر والملائكه تعود تعيد روحه الى حلقومه تنشطها اي تعيدها ثم تخرجها الى فيه ثم تعيدها ثم تخرجها الى فيه حتى يلاقي عنة وشده عند الموت نسال الله لنا ولكم السلام البعض الآخر وهذا ما ذهب إليه ابن عباس وهذا هو الرادح. ابن عباس يقول إني القول السابق وهو النازع يتعلق بإخراج روح الكافر، وأما النشط فيتعلق بإخراج روح المؤمن حتى تكتمل لك الصورة. يبقى عندك الملائكة شوف الفرق. بين اخراج روح الكافر نازعات وتيجي عند اخراج روح المؤمن ناشطات ايه معنى ناشطات بقى قالوا النشط لما قلت لكم زمان واحنا بنتكلم عن هذا الذي حسد ولبت ووقع والنبي صلى الله عليه وسلم امر من حسده ان يغتسل له ثم صب عليه ماء هذا الغسل فالرواية عند مالك في موطئ فقام كأنما نشط من عقال يعني ايه كأنما نشط من عقال يعني أكنه كان بعير مربوط وانت فكيته يبقى نشط العقال أي فككت البعيره من العقال فقالوا إن والناشطات نشطة ان روح المؤمن يخرجها الملك من جسده كالنشط كأنما تستخرج يد بعير من عقال شد الحبل كده يبقى في سهولة ولا فيه صعوبة زي بقى النازع اللي احنا شفناه وهذه صورناها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلنا ان العبد المؤمن كما يقول نبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة قل نزل اليه ملائكة بضل وجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفال الجنة وحلوط من حلوط الجنة حتى يجلس منه مدى البصر ثم يأتيه ملك الماء فيقول أيها الروح الطيبة خروجي إلى مغفرة من الله ورضوه تخرج الزائب لسأ الله لنا ولكم ذلك فالنبي يقول فتخرج كما تسير القطرة من في السقاء لكنك بتخرج ميه من فم ايه من فم إربة طب بالله عليك الميه خارجه من فم الإربة دي فيها ايه دي فيها مشكله تخرج ازاي يعني منتهى السهوله واليوس فان شئت فقل كما تسيل القطره من فيه السقاء وان شئت فقل كما قالت هذه الايه كما تخرج يد البعير من العقال ولذلك حتى صاحب البعير خبالك من الحته دي لما بيجي يخرج يد البعير من العقال بيعمل ايه؟ لا ده بيوسعه له علشان ايه؟ ما يجرحوش لانه خايف على البعير بتاعه ولا مش خايف عليه ولا عمرك شفت واحد له بعير يجي يفكه وروح رابته وبعدين يشد اطاله لحظه مثلا ده ما بيحدث هذا لا يحدث وانما اذا اراد ان يحل له العقال ايه اللي بيحصل؟ يوسعه له بحيث يخرج به بسهولة ويوس فإن شئت فقول كما ينشط البعير من العقال أي كما تخرج هذا البعير من العقال منتهى السهولة منتهى اليوس إن شئت فقل منتهى الحنية صاحب البعير ما بيحنوا عليه لما بيجي يفك كذلك الملائكة حينما تنزع أو تخرج روح المؤمن تكون كصاحب البعير الذي يخرج يد البعير من العقال بسهوله وايه يبقى شوف بقى عندي ربنا بيقسم بهذه الملائكه قابضه الارواح فمنها من ينزع ومنها من من ينشط ينشط يعني ايه كانه بيطلع الروح بيطلعها بسهوله ويس كانه بيطلع يد بعير من من عقال فاصبح عندي الصورتان يبقى والنازعات غرق والناشطات ايه ثم جاء القسم الثالث والسابحات سبح طيب الملائكه الاولانيين اللي بيقبضوا روح الكاف الملائكه التانيين اللي بيقبضوا روح ليه المؤمن طبيباء والسابحات سبح دي أهل العلم ستجد لهم أقوال متعددة وبالطبع ليس كلها مقبول ليس كلها مقبول ولذلك ليس كل ما تقرأ في التفسير يعتبر تفسيرا راجحا يقص على الناس او يقل الناس على انه حق وصدق هاتلاقي بعضهم قال ان السابحات هي السفن التي تسبح في الماء طب ايه دخل ده في السياق معانا يعني؟ ايه دخل ده في السياق معانا بعض يقول لك السابحات النجوم التي تسبح في السماء طب ايه دخل ده معانا يعني؟ ايه دخل معانا الكلام هنا عن مين عن الملائكه عن الملائكة فالسياق بيتكلم عن الملائكة دخلت لي سفن ودخلت لي نجوم فليس كل ما تقراه تصدقه ليس كل ما تقراه تصدقه او يقال للناس على انه حق زي سعد الدين لا اذا اللي طلع علمه ابو حنيفه قال لي اعلن خبر لو ما كانتش من العنب فاشرب مفيش مشكلة لحد ما تلاقي نفسك هتسكر يبقى لا لكن قبل كده فده حلال يا اخي وكل ما يقرأ يقال للناس على أنه حق رب هب أن أبا حنيفة اجتهد فاخطا فكيف نقول خطأه للناس على أنه صواب وحق ولجعل الناس يقبلون هذا يأخذ علماء الأصول قالوا لو اتبعت رخصة كل عالم لجتمع فيك الشر كله أو الله فتاخذ برخصه أبو حنيفة هتشرب البير وتأخذ برخصه الإمام أحمد بن حنبل هتستمني بالكف ما هو كل واحد له يعني حته ويع فيها وهم قالوا واخبروا عن انفسهم بهذا كل منا يؤخذ منه ويراد فتعب بقى تتتبع رخص العلماء الا يحصل ها هتاخد برخصه ابن حزم وتعب تستمع للغناء خب بقى بالرخص وانت ماشي كده يبقى كل ما تجمع الرخص وبني ادم يعطاه فيه كانه صفيحه زباله اجتمع فيه الشر كله كله فليس كل ما يقال خلاص وما يقرأ يقال للناس ولو قيل للناس لابد وأن يقرا ببيان خطئه أو صوابه مش يقال للناس ويالله الناس يا بقى تختار كده وتنائه يقولوا احنا فايدة اهل العلم ايه وتلك مصيبة نحن نعاني منها الان للاسف من الشديد فلما تقرأ في كتب التفسير هتلاقي اللي فصل السابحات بالنجوم السابحات بالسفن هذا كلام غير منضبط لأنه يتعارض مع السياق الذي نحن به بصدده, بصدده ولذلك خير ما قيل في تفسيرها وهذا ما ذاب إليه كثير من السلف أن الكلام ما زال عن الملائكة التي منها من يقبض أرواح الكافرين ومنها من يقبض أرواح المؤمنين ومنها من يسبح في السماء ينتظر أمر الله رب العالمين هيعمل ايه عشان كده قالوا والسابحات في فالسابقات سبقه فالمدبرات امر اه يبقى في ملائكه تسبح في السماء تسبح في السماء تجول تذهب وتجيب في السماء تنتظر امر الله هيقول له اعمل ايه ويقول له اعمل ايه ويقول له اعمل ايه ويقول له اعمل ايه, له أعمل إيه وهؤلاء الموكلون بالخلق الذين يدبرون امر الخلق حسب اراده الله نشوف بقى ربنا اراد ايه, إيه عبد الله يجي رزق وما تقولوا امين انت يا سيدي بلاش كنت من مني يوشفر عبد الله يشفى قولوا امين انت ان شاء الله جيلك لك رزق يلا يا تزعل اه والله كذا ترزق بولد كذا كذا كذا كذا كذا هذا كله من تدبير الله وهذا كله يعود الى الله سبحانه وتعالى فهناك ملائكه كث يسبحون منتظرين امر الله سبحانه وتعالى وهم الموكلون بتدبير قبالك من اللي بقوله ده بتدبير امر العباد حسب اراده وامر الله زي ما ربنا يريد ويامر ويؤمر يبقى السياق ماشي معاي يبقى الكلام كله على الملائكه ما تدخليش بقى سفن وتدخللي نجوم وتدخللي مدافع وتقول الكلام اللي انت عم تقوله ده لا علاقة علاقه له بهذا يبقى دول السابحات سابح ولذلك شوف ربنا وصفهم به والسابحات سبحة فالسابقات سابقة فإذا ما صدر أمر من الله يتسابقون إليه عرطون مصارعه في التنفيذ مسابقه في التنفيذ ما فيش بقى لما شوف ولما فكر ولذلك أعجبتني من قال أعجبني يعني قول من قال إني فليتعلم البشر إن شوف الملائكة تتسابق إلى تنفيذ أمر الله والبشر يعطلون أمر الله اذا الملك قاعد من السنة بس ربنا يقول له افعل يتسابق ويفعل النهارده أنت بتقول للإنسان ربنا بيقول وبيقول وبيقول يقول لك لما أفكر ولما أشوف ولذلك جيف وصف الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون ولذلك ربنا قال لك وسارعه وسابقه مش قال لك كده لما قال لك وسريع وسابقه كان عايزك تبقى يعني اراده استغلاله أراد منك ان تكون مثل الملائكه يا اخي مثل الملائكه ان وسابقون وس... ف... ايه سابق لتنفيذ امر الله فقال كملائكه الله ولتكن سباقا الى تنفيذه امر الله سبحانه وتعالى ولذلك احنا عندنا الان للاسف يعني شر الخلق موجودون الان ان شر الخلق الذي يتوقف مع امر الله سبحانه وتعالى ولذلك انا قلت مره في محاضره على الهواء اني مما يؤسف له ابليس رد امرا واحدا لله فكفر وطرد من رحمه الله احنا عندنا الان من يرد القران كله مش عقبه شوف رد امر واحد شوف القران بقى فيه كم امر عندنا من يرد القران كله يقول لك ما ينفعش مش وقته مش عاجبنا واحده واحده كلام اللي احنا الخايب اللي احنا عمالين نسمعه الخايب اللي احنا عمالين نسمعه واحده واحده مين يا عم واحده واحده مين اقول لك خد الناس واحده واحده ويبقى فيه تدرج كده وامشي معاهم واحده واحده يعني كما قلت لاخوانكم طب التدرج دي كانت مساله بيد النبي المشرع المشرع يقول لك النهارده واخد بالك اشرب الخمر بس في وقت الصلاه لا ده اللي يقول ده النبي ويتدرج معاه لكن يطلع واحد النهارده يقول لك انا عايز ياخذ الناس واحده واحده كلام اللي بنسمعه ده واحده واحده فلسه انا عاده مثلا سنتين ثلاثه شغالين بالربا ولسه انا عادهم سنتين ثلاثه الخمره موجوده ولسه انا عادهم سنتين ثلاثه الفن موجود واحده واحده طب يا عم ماتت الناس بقى في اول واحده سيبت الرقصة ترقص على بال ما لها لهم وحدة وحدة وسبت الفناني فن ما هو وحدة وحدة وسبت يشارب الخمر يشرب وحدة وحدة وسبت ياكل الربا ياكل وحدة وحدة مات لما النبي كان بيقول وحدة وحدة اللي مات يعفر اللي هيموت بقى بواحده وحدة بتاعتك انت دلوقتي دي يروح فين لو راجل قوي ابني ما انا اهمش معاك واحده واحده بقى يروح فين ربنا ياخد بني واحده ما تقولي بقى ولما يوقف بينادق لا ويقول له يا رب صنع النهارده يعني قلت يعني واحده واحده في الخمره انا عندي قريه ساعيه ففيها خمره قلت واحده واحده والشيخ اللي الليالي هو والشيخ فلاني يروح فين بقى ما تقولي ما انا عايز دول يفهموني ويقولولي عشان ابو راجل فاهم كده فوامر الله ما فيهاش واحده واحده الأمر صدر انتهت وعشالك لما نيزل في الخمر فاجتنيبوه ما كانش فيها بقى ايه واحدة دي كان قبل ما يجي واكتنبوه الشرع اللي عملها لك عشالك كان يباليك وعرض لكن فاجتنيبوه ما عادش معاها واحدة واحدة الربا فأذلوا بحرب من الله ورسوله ما عادش معاها واحدة واحدة إنك لو موت فص السكة وانت ماشي واحدة واحدة دي قل لي من يعذرني بناد الله الكتفه واك دي هتعذرني قل لي يطلع راجل يقول لي أنا أعذرك بين يدى الله ولا مشي واحدة عايزي الراجل يطلع يقول لي أنا أعذرك بين يدى الله ولا مشي واحدة فكلام فاضي في أمر من الله خلص خلصت خلاص لابد أن تكون هناك سرعة الايه الاستجابة حالك حال الملائك والسابحات سابحة ايه شوف ماشي متاظر أمر الله بيأزبح في الكون متاظر الله صاد الآن اه, آه فالسابقات ايه خلاص نفذ على طول مفيش مفاجش بقى. وعشان كذا قلت لك القرآن أراد لك أن ترقى إلى هذا وسارع إلى مغفرة وسابقه ده كل ده في القرآن كل ده في القرآن احنا الآن عندنا طباط وبرود وزي ما قلت احنا في قوانين البشر ما عندنا واحدة واحدة ما فيش لما فكر ما فيش لما شوف البند بديك يرائح المدرسة كده يقولوا لها تلبسي ازرق لا بتقول لهم لما فكر ولا لما شوف ده بتقعد تستعجل امها اللبس لازم ازرق ما ينفعش تصبح الصبح ما فيش لا لازم عشان ده قانون المدرسه لو الاسلام اللي بيقول لها ده ما كانتش لبسته لكن ده قانون مدرسة بقى بتلتزم والراجل شغال في مكان بيقول لازم تيجي بالبدله ما يقدرش يروح لهم بقلبيه بيلتازه ينزل يستلف يستدين يعمل جمعيه لازم يجيب له بدله وقرفاته لانه هو قانون العمل كده قوانين الدنيا احنا خدام لها وعندنا سرعه استجابه والتزام قوانين الله على ما تفرق اما نشوف بقى فتلك كارثه فشوف الكلام ماشي مع الملائكه يبقى فيه قبضه الارواح الذين يقبضون الروح الكافر والذين يقبضون الروح المؤمن ثم الذين يسبحون ما بين السماء والأرض ينتظرون أمر الله فإذا ما صدر أمر لله سبحانه وتعالى سابق وصارعوا إلى تنفيذه ولذلك جاء بعدها إيه؟ فالسابقات مسابقة فالمدبراته أمره يبقى بيلتزم أمر الله سبحانه وتعالى بتدبير أحوال العباد كما أمر الله كما أمر الله كما أمر الله ده كذا ده كذا ده يحصل له كذا ده عنده كذا لا ده يتخذ منه كذا لا ده يرحله كذا ده فعله كذا ده فعله كذا خلاص قلل كما أمر الله ينفذون ويدبرون أمر الله كما شاء الله أراد كما شاء الله أراد يبقى أدل القسم بهؤلاء الملائك يبقى أقسم بالنازعات وبالناشطات وبالسابحات الذين يتسابقون إلى أمر الله فيدبرون أمر العباد كل دول يسمون الملائك يبادل القسم بالملائك ما ينفعش أنت باتك تقسم بده ما ينفعش إحنا عندنا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصم وفي لاظظ أو ليظل ومن حلف بغير الله فقد أشرك أما الله فله أن يقسم بما شاء على ما شاء لا يس لا يسأل وعمه يفعل سبحانه وتعالى يقسم كما أراد طب القسم ده بقى. القسم ده لعندنا في اللغة العربية كل قسم ينبغي أن يكون له جواب جواب عليه أقول لك والله والله لا أطع ملك لا اضرب لك لا أخاص ملك هذا اسمه جواب جواب القسم هات لي جوابه بقى. دي وراها يوم ترجف الراجفه تتبعها الراضفه او جواب فين جواب القسم ده مش جواب القسم اين جواب القسم ربنا اقسم بالملائكة وملائكته النازعات والناشطات والسابحات مش كده والسابقات والمدبرات اه يا رب تقسم ايه بقى فين جواب القسم فين جواب القسم قالوا يفهم وين السياق السياق ده وارد ليه السياق ده وارد ليه زي ما تيجي تقول لي يا عم انا عايزك تجيني بكره قلت لك خلاص اوعى ما تجيش يقول لك لا والله اين جواب القسم والله فين جوابه طب جبت الاتيال انك دي منين بقى من الكلام اللي فات ده مش كده ان احنا قاعدين بنتكلم على تعالالي لي فلما قلت لك والله مش لازم أقول لك والله إلى آتينك خلاص قلت لك والله والله ما حتى بنتكلم فيه إن أنا جيلك خلاص فخلاص فما قبله دل عليه طيب اللي قبل اللي ورد في صوره النبأ ده كله كان بيتكلم على إيه على إن هؤلاء الناس ينكرون البعث والحساب فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات يبقى جواب القسم معروف لا تبعثن ولا تحاسبن يبقى جواب القسم دل عليهم ما قبلهم اللي ورد في سورة اللي إيه اللي بقى وإحنا قلنا أمر القرآن مبني على الواصف إبقى جواب القسم في دماغه لا تبعثن ولا تحاسبن يبقى في بعث وفي حساب إمت بقى أقول لك بقى يومه ترجف الراجفه تتبعها الراضيفة اليوم اللي يحصل في الحاجتين دول ايه بقى الراجفة وايه اللي ايه الراضيفة زمان ان التفسير له مراتب فكرين قلتلكوا أعلى مراتب التفسير التفسير بالماثور بالماثور يعني يعني حضرتك تفسر النص بنص ولذلك الماثور ده ثلاث انواع اما ان يكون قران واما ان يكون سنه صحيحه واما ما صح من اقوال الصحابه والتابعين ده اعلى مراتب التفسير ده بسمو التفسير بالماثور والمكتبة الإسلامية عامرة بالكتب التي تناولت التفسير بالماثور في كتاب عندك تخصص في تفسير القرآن بالقرآن فقط بس اللي هو أضواء البيان للشنقيت ده يجيب لك الآية وبعدين يجيب لك الآيات التي تفسرها من القرآن الكريم هتجد ده موجود بس مش بصيغه التخصص كده لكن بيملأ تفسير ابن كثير ابن كثير لما يجي يفسر آية لازم يدور الله الأول على في آية تفسرها ولا ما فيش أعظم تفسير ليه؟ الذي يقول الكلام هو أدرى به فلما يبقى ربونه هو اللي بفصر الله كلامه تاخد تفسير من حد تاني؟ زي ما قلت, قلت لكم زمان لما قرأ والسماء والطارق أنا عدت مندهش والله اللي بعضهم يروح كتب في كتب بيفصر مع القرآن يقول لك الطارق ده جبل مش عارف فين تاني يقول لك الطارق ده اسم الاططور اللي شايل الدنيا عم جبل وطور ايه الناس دي مش فاهم ما كانتش بتشوف قال لا اسكرر قال وما ادراك ما الطارق سائل ثم اجاب النجم الثاقل اسكرر بقول لك ده نجم تروح تقول لي جبل وطور تمت متعسل الناس دي مغيبة اذا نطلبولي فاصل سألة واجاب خرست تقول لي اي كلام تاني ما ينفع خلاص؟ طيب أنا لقيتش فيه القرآن بلجأ بعد كده اللي لازم هو أي مفسر لازم يبدأ كده ألجأ ليه السنة اللي هي وظيفتها بقى بيان القرآن وأنزلنا إليك الذكرى ليه لتبين للناس ما نزل إليه فبدور فيه بس لا بد أن تكون علما بقى بالصحيح والسقيم عشان المفسر مفسر لابد ان يكون محدث لابد ان يكون على علم بالحديث حتى لا يفسر ايه بحديث الله صحه او بحديث موضوع ولذلك للاسف انصاف الوعاظ بيقع في هذا كثيرا انه بيطيح كتب التفسير كل ما يقرأه قال رسول الله يروح قايل للناس ويطرب له دون ان تكون لديه ادنى خبره بالصحيح من غير الله غير الصحيح لذلك قلت لك تفسر القرآن بالسنة الصحيحة بالسنة الصحيحة فان وجد في السنة الصحيحة يبقى لا معدل عنه لغيره ما إيه بذل بذباء الصحابه الصحابة ومن بعدين التابعين لأن الصحابة هم الذين عشوا الوحي والتنزيل وهم أهل اللغة وهم الذين خطبهم القرآن بدايةً فهم أضرى الناس بالقرآن الكريم ثم لقانوا ذلك للتابعين والكتب بقى التي جمعت الروايات من سنة وأخوال صحابة وتابعين في التفسير كثيرة جدا زي تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير والدر المنثور وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن مردوي كل دي تفسير تغصصت بس في تفسير القرآن بالمأثور ايه اللي تقال هنا في قرآن ماشي ما فيش بأثنين سنة ما فيش سنة ما في أقوال صحابة تبقية فلما جم بقى علشان يتناولوا يوم ترجف الراجفه تتبعها اللي ايه الراضيفة سألوا دي بقى ليها تفسير الراجفة والراضيفة يعني يمكن اللي فات ده ما وجدوا له يعني ناصا بدايات لا في قرآن ولا في سنة ولذلك عمدوا فيه إلى أقوال السلف لابن عباس ولغيره النزاعات والنشاطات مش كذا زي ما قلنا قال ابن عباس فعمدوا فيه إلى أقوال له السلف نفس السكة سلكوها يوم ترجف الرذيفة تتبعها الرذيفة دي لها تفسير في القرآن وفي السنة بداية ولا لا فوجدوا لها تفسيرا في السنة ايه بقى تفسيرها في السنة هتلاقي عندك في سنة الترمذي الترمذي عامل كتاب صفة القيامة كتاب صفة القيامة فذاكر بقى فيه قول الله سبحانه وتعالى يوم ترجف الراجفه تتبعها الردفة وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث حديث حسن صحيح وهو من رواية أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة الأجمعين يقولوا بي كان إذا مضى الثلث الأول من الليل أول تلت في الليل يا عدي قال النبي صلى الله عليه وسلم روح مستيقظ ومنادي في الناس كده قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الراضفه الراجفه تتبعها الراضفه جاء الموت ودنا جاء الموت ودنا الناس ما شاء الله بتنام ده كان زمان بعد صلاه العش الثلث الاول يمضي استغرق الناس في النوم النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ الغافلين وينادي تنايمين ده خلاص القيامه على الابواب ولذلك استخدم لفظ جاءت او اتت اللي هي بصيغه اليه الماضي فالشيء الذي يوشك ان يقع يوشك ان يقع وهو واقع لا محاله بتعبر انت عنه بصيغه الماضي فلما بيه آخر يوم في الامتحانات انت خلصت مخلصت ومع ذلك يقول لك انت امتحنت انت امتحنت, امتحنت،, امتحنت، بتمتحنت، بتمتحنت، تقول له اعمل اذا خلاص خلصت مع ان انت لسه فاضل لك مثلا بكره خلاص خلصت لاني بكرة يعتبر المسألة في حكم المنتهية في حكم المنتهية فكذلك امر الساعة في حكم <تصفيق> الذي وقع ليه في حكم الذي وقع اولا لانها آتية لا محاله لذلك ربنا عبر عنها بقوله اتى امر الله مع انه الفلا فلا تستعجلوه يبقى ما جاش لكن اتى خلاص ده واقع لا محاله ثاليا لدلو وقته النبي قال بعثت انا والساعة يا ابن كهتاي ونزل عليه قول الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون لس قاعدة خيفة اللي ممكن يحصل ليوم 25 ناية يا عم انت تخاف اللي ممكن يحصل بك اللي ممكن يحصل بكرة قد تقوم قيامتك وقد تقوم قيامتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت دنا الموت دنا ده دا اقرب شيء ليك والله الموت اقرب شيء ليك الموت وانت لا تدري متى واي متى واي يعني لسه عبدنا والله صاحب العماره اللي انا فيه شوف ما شاء الله هو مقاول واقف مع اخواته حلو كده جميل الامور وفيش اي حاجه وبيصبوا سقف وواحدين قال لهم يعني انا تعبان كاش أنزل اريح بس في العربيه شوي نزل نزلوا شوفوا له خلصه لا بعاجز مقدمات ولا في ثانية في ثانية دا والزائر لما بيقول صول تقولوا متفكرتوني زمان أيام أن كنت طالبا وكنت لسه في المرحلة الثانوية كنت في معهد القاهرة للثانوية في سن ربع ثانوية أصغر تعرفين كان كان الأول خمس سنين الثانوية وبعدين خفضت بقى ترباع والآن بعد ثلاثة خلاص لكن على أيامك ترباع سنين فكنت بروح من شبرا لمعهد القاهره الثانوي وده كان داخل الجامعه خش له من باب الجامعه مع القره السنه فكنت مكانه الضراس فكنت بروح من شبرا للضراس فكنا لازم تركب مواصلتين لحد ما اجي في السنه اللي انا كنت فيها في رابعه الثانوي دي راحوا مطلعين اتوبيس وثلاثين 230. 230 ده بقى ريحني انه كان بيبقى بياخد من شبرا شبرا الخيمة لحد الدراسة فكنت بركبهم الخلفاء ومطرح مكون ساق وأنا راجع نفس الشيء فركبين وطبيس وراجعين وبناخد بقى وقت الظهيرة وقت الظروة فبتيجي من شارع الأزهر ده في شارع اسمه شارع موسعيب برضو زي زي اسمه زي شارع كلنا ده شارع موسعيب برضو خلاص اللي هو شمال ده دخلك على مديرية الأمن خبالك كده ففي معد عاد ابتدائي وفي شريط رمي كده والمعدة الأزارة ابتدائها ده في دورة مية مفتوحة للناس كده تعمل والدنيا وقفة بقى خلاص السكة وقفت بالضبة والمفتاح أكتر من تلت ساعة إحنا معجونين وزحمة جدا جوة الأوتوبيس والسكة وقفت فرجل كبير مسن سواء اللي سأل الأوتوبيس شاب من الشباب بقى اللي شافين نفسهم ملابس بقى كسكتة كده وعايش في في الضهل وخبالك انت الراجل الكبير قال له يا ابني يعني افتح لي الباب اخش بس دورته الميه اخد حاجتي وانت واقف واقف وارجع قال له حاج عايز تنزل هنزلك بس مش هطلعك تاني مش هفتح بابي تاني يا ابني دكر ديك ما الدنيا وقفت خلاص هو كده هتنزل مش هتطلع الناس بتتكلم ما حدش يتكلم معاي طيب قال له خلاص يا فجألوا وحده كده قال له حج قال له وانزلوا تعالى بس يا رب دي باب المنشارة تفتح قال رب دي ما وقف، ووقف فتح له الباب الراجل دخل دورة المية صاحبنا السواء ده اقسم لكم كما اقول ولا انساه رح حاطت ايده على الديركسيون بتاع الأوتوبيس كده وحاطت ماءه كده قاد الرجل حاجته وجاء بخبط على الباب بنقول لهم يا ابنة عشان تفتح له لقينا السواء مخلص مش الكبير بقى اللي مات <تصفيق> صغير مش اللي كان معصور ده أجل انت لا تدري متى وأي وما تدري نفسهم بأي أرض تموت خلاص وشوف إرادة الله يعني ده كان ممكن يموت وهو ماشي بينا كنا يعني كلنا بالسلام لكن هو ربنا أراد وحده هو عايز. أجله بس أراده وحده بس فاكتلا بد أن تضع في اعتبارك هذا هي مش ما تسألت أنا عندي 30 سنة فاضلي كم سنة وإذا عنده 20 سنة فاضله كم سنة لا مسألة أني في موت بيأتيك بغتا يجيلك بقى النهاردة يجيلك بكرة حالك هيبايها تموت إزاي فكر في الله أحبه فعشكيا لابد النبي كان بيذكر الله على كل حال ليه لأن الموت من الممكن أن يأتيك في أي حال تبقى ميت على إيه على ذكر الله على مش ما يبقى على معصية مش ما يهتم تبكيش على مش ما يهتم تبكيش على مش ما يهتم تر恐обрujemy مش على صغيرة مش على ريالة مش ما يهتم تسببت دين مش ما يهتم تبكيش على ر Hoe La لا فلابد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الثلث الأول من الليل يقوم ينادي فيه الناس يا غفلان قوم قوم ربنا شوية اذكر ربنا شوي، وقوله اتت الراجفه تتبعها الايه الراجفه الموت الموت خلي بالك خلي بالك طب ايه بقى الراجفه برضو الراجفه دي في الحديث يعني ايه اللي لسه ما وصلناش لحاجه يعني وبس هو ده اللي النبي قاله قال لا ده النبي قال وابي قال وده اللي لو انت عايز تكمله بقى وتعرفه يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الخميس القادم